عشرة، استمع إلى الحوار ثم قرأه مرحباً يا نور أحلاً يا فاطمة وزهرة، كيف حالكما؟ نحن بخير يا نور، شكراً، متى أنت ذاهبة إلى العطلة؟ أنا ذاهبة إلى العطلة في الشهر القادم الشهر القادم هو أيلول، وإلى أين أنت ذاهبة؟ أنا ذاهبة إلى إزمير هل نذهب معا إلى العطلة في السنة القادمة؟ فكرة رائعة في أي شهر؟ ما رأيكما في الشهر آب؟ يعني بعد شهر تموز هذا مناسب لي؟ مناسب لي أيضا